Surah Maryam ayat 1 hingga 98 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim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 لگ سوش وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ مُرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبَ لِي مِنْ لَجُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي كَرِيا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيَى اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ اسْمًا <سمية> قَالَ رَبِّ وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ قَارَةٌ وَقَدْ بَلَغَتْ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَالَ خَلَقْتُكَ مِنْ ولم تكن شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليالي فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة واشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِنْ لَلُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّا وَنَاصِيًّا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يباث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبدت من أهلها إذ تذمن اهليها مكان الشوق يا فتقضت من دونهم حجابا فاوسلنا مسل بیا چین اور مانی مین گئھکم سو وبِكِ يَا بَلَكِ غُلامًا زَكِيًّا قَالَتْ إِنَّ لَنْ يَكُونَ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُنْ بَغِيَّا قَالَ كذلك پبھی وَرَحْمَةً جل وَكَانَ أَمْرًا تلین شیو فَ تبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل المخاض إلى جرع النقلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا سيا فنادا من تحتها الا تحزني الا تحزني قال جاء ربك تحتك سنيا وهذي الي تساقط عليك رطبا جميعا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي رحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقل جئت شيئا فريا يا ما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله وجعلني نبييا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا السلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حييا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي في يمتر و اخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّا شَهِدَ سر تر کو دل وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قال تابعني فَتْبَعَانِي أَهْدِكَ صِرَاطًا يا أَبَتِ لا تَعْبُرِ الشَّيْطَانَ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 مليا قال السلام عليك ساستغفر لك ربي ان وكان نبي حفييا وااتى شکل ناتاب مل دون وهبنا له اسحاق نل وكل کب وَلَهُمْ نَلَوَمٌ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ وَجَعَلْنَا لَهُمْ نِسَاناً صِرْقاً عَلِيّاً وَالْكُرْفِ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصاً وكان رسولا I well, uh... Good وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقوا مغيا إلا من اتبع آمن وعمل صالح شیئا جن ودع وعشيا تلك الجنة الذي نورث من عبادنا من كان تقيا وما لتنزل إلا بأمر ربك له ما بين ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فعبده وسطبل لعبادته هل تعلم له سميا ويقوم ولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم ما ثم لنا من كل شيعه ان هم اشد على وإذا تتلى علي فل لو مت ہتر او ملا د بس فصیال مو نمن ہوش ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ما ردا فَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَوْنَ وَلَدَا أَأَطَلَّ الْغَيْبُ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا قُلْ سَنَكْتُبُهُ قولوا ولا مد له من العذاب مدا ونرسم ما يقول وياتينا فوضا متغرضون من دون الله الهه ليكون لهم عزا قَلَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ بِالْدَّاءِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَوْسَلَ الشَّيَاطِينِ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْذُهُمْ أَذًى فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إن لما نمد لهم عدا يوم نحشو المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجنمين إلى جهنم ويندا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقل جئتم شيئا إدا تَكَادُ السَّمَاءُ تَتَفَطَّرُ مِن فَوْقِهَا وَيَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَمَّا ذُو الرَّحْمَنِ وَلَدَا وما كلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن هدا فإن تشعر به <فيه> المتقين وتنذر به <فيه> قوما لدى <تصفيق> <تصفيق> وكم أهلكنا قبلهم من قون هل تحس منهم, <هل تحس منهم؟ أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم